بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا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 كم جزاء ولا شكرا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا أما ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكة كبيرة عليهم ثياب سودس خضرو واستبرق وحلوا أساوير من فضته وسقاهم ربهم شرابا وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن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 نحن خلقناهم وشدّنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكير